A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Qatiluhum yu'adhdhibuhum Allahu bi aidikum wa yukhzihim wa انصُرُكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا في وَرِشْفَانَ لِلْمَا في الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ كُلِي مَرَاتِ فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لقومي تَفَكَّرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لله وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس قد جاء مِن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ صُدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وننزل من القران ما هو شفاء لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضَ فهو يشفي واذا مرضت فهو يشفين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وَيَنصُرُكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لما في وشفاء لما في الصُّدُورِ وهدى ورحمة لِّلْمُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ كُلِمٍ كُلِ الثَّمَرَاتِ فَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانِ فِيهِ شِفَاءٌ كَلَّا آيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ انزلوا من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا اعوذ بالله من الشياطين الرجب وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصّلت آياته أعجمي وعربي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 بعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم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 وَرِشْفَانَ لِلْمَا في الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ مَرَاتِ فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ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 بعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم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 وَشِفَاءٌ لِّمَا في الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ كُلِي مِن كل ثَمَرَاتِ فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لقوم تَفَكَّرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ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 بعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وَيَنصُرُكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا في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 فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا مَرِضَ طَفَهُ وَيَشْفِيهِ وَإِذَا مَرِضَ طَفَهُ وَيَشْفِيهِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصّلت آياته أعجمي وعربي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 عيذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وَيَشْفِ صدور قوم مؤمنين أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا في وَشِفَاءٌ لِّمَا في الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ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 فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ الله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 بعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وَيَشْفِ صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيمِ يَا قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ و شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ كُلِي مِن كُل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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وَيَنصُرُكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى ورحمة لله رَجِيل <تصفيق> ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّل ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء انزلوا من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قُلِ مَرَاتِ فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ للناس.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 قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لما في وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أَعُوذُ بالله من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ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 سارا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين واذا فهو يشفي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى كان بعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وين نصرهكم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النَّاسُ قد جاءتكم موعظة من ربكم مِن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ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 بَعِيد اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ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 وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ كُلِي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 بيع